بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله والصلاة وتم التسليم أما بعده والإخوة والأخوات كنا وصلنا معكم حول كلام حول شيء من أشراط الساعة وانتهينا تقريبا من الكلام حول الأشراط الصغرى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها وقد جاء في الحديث الذي تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه أشراط الساعة كالعقد المنظوم إذا سقط أولها تبعه آخرها اول علامات الساعة الكبرى هو المهدي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره قال ابن القيم رحمه الله يقول لماذا كان من نسل الحسن ليش ما صار من نسل الحسين مثلا الحسن تعلمون أن بعدما انتهت الحرب الخلاف الذي وقع بين علي ومعاويه رضي الله عنه وعن جميع الصحابة وأغتيل علي رضي الله عنه بايع أهل المدينة الحسن ابن علي وكان أصلا في مشكلة بين اللي في المدينة التي هو علي رضي الله عنه وبين الخليفة التي في الشام في دمشق التي هو معاوي رضي الله عنه فالحسن لأجل أن يخمد هذه الفتنة والخلاف ماذا فعل؟ تنازل عن الخلافة كم استمر خليفة؟ ستة أشهر ثم تنازل عن الخلافة فيقول ابن القيم إن الله تعالى لأن الحسن تنازل عن الخلافة لحقن الدماء المسلمين كافأه الله تعالى بأن جعل من ذريته الخليفة الذي يجتمع الناس عليه مدة حكمة هي سبع سنين يملأ الأرض خلالها عدلا كما ملئت ظلماً وجوراً وتنعم الأمة في عهده نعمة عظيمة تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء وقطرها ويعطي الماء المال بغير عدد يعطي المال يعني يصير عنده أموال يجيه واحد يقول عطني مال ما يعد له لا يبدأ يحثو ويكب عليه يحثو ويجعل في حجره أو في ال الذي معه وسيأتي بعد قليل سياق لحديث في هذا من أين يخرج المهدي أهل العلم ذكروا أحاديث أن المهدي يخ... يأتي من قبل المشرك من قبل المشرك وإذا قيل المشرك عني به كل ما شرق المدينة وشرق المدينة يشمل مثلا نجد ويشمل ما الناطق عندنا والبحرين وغيرها ويشمل أيضا إذا قيل أرض المشرك ما... ماذا يعنى بها اتركك من جزيرة العرب ماذا يعنى بها ها ممكن الصين وخراسان فارس اللي هي العراق ايران افغانستان الجمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا الشيشان داغستان اوزباكستان باكستان ايضا كشمير الهند هذه كلها اسمها المشرك جاء في بعض الحديث انه يخرج من المشرك وجاء فيها حديث ثانية انه يكون في المدينة فيختلف ثلاثة من أبناء الخلفاء على كنز سيأتي بعد قليل كلام عليه فيشتد خلافهم فيخرج من المدينة كلها يخرج ويذهب إلى مكة فإذا ذهب إلى مكة عرف الناس بأنه المهدي فيبايعون في مكة فإذا بايعوا في مكة يأتي جيش من الشام يأتي لأجل قتاله فيخسف بهذا الجيش الذي جاء من الشام إذا قسف بهذا الجيش عرف الناس أن هذا المهدي ما عند فيه كلام فيأتيه أبدال أهل الشام ويأتيه ناس من العراق وتأتيه رايات سود من قبل المشرق ينصرونه وكل هذا سيأتي بعد قليل بيانه بالأحادي طيب هذا الرجل من أهل السنة يأتي من قبل المشرق من يؤيده طبعا وإلا هو ما يخرج من قبل المشرق عند خروجه لا يكون لوحده بل يؤيده الله بناس من قبل المشرق يأتون ويجاهدون في سبيل الله كما ورد بذلك الحديث وقت خروجه متى يخرج يا جماعة؟ هل في وقت معين يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مثلا الساعة الثمان يوم الاثنين خمسة مثلا أربعة ألف واربعمائة وخمسة هل, هل حددت التحديد كيف جل حدد كيف أخبرنا متى بيطلع ها لما تكثر الفتن ذكر لنا طبيعة معينة تكون عندها تكثر الفتن مثل ما قال الرجل يا رسول الله متى الساعة ماذا قال له ها إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ذكر الله الصفة معينة إذا أسجد الأمر غيره انتظر الساعة فأحيانا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت ما يعطيك الوقت يعطيك صفة معينة إذا صارت خلاص طرح الساعة بتقوم وقت خروجه عندما طبعا تكثر الفتن ويقتتل ثلاثة من أولاد الخلفاء على كنز الكعبة كلهم يريد الاسطلاء عليه ولا يكون لواحد منهم من هم أولادها الخلفاء قد يراد به أولاد خلفاء سابقين يعني هذا لما تنظر في نسبة تجد أنه ينتهي مثلا بالخليفة عثمان تنظر في سنة هذه ينتهي في نسبة ينتهي إلى المعاوية مثلا بالأبي سفيان هذا ينتهي إلى خليفة ثالث مثلا من خلفاء بني أمية أو بني العباس مثلا وقد يكون مراد يا جماعة بخليفة إيش؟ حاكم حاكم معين آه يعني آه يكون, يكون إما يجتمعون عند الكعبة أو في غيرها المهم أن يقع بين هؤلاء الثلاثة حرب بين هؤلاء الثلاثة يقع فيها مقتلة عظيمة عندها يخرج المهدي على الناس فيبايع له عند الكعبة جاء في بعض الأحاديث ما ذكر قال كنز الكعبة جاء في بعض الحديث قال يقتتل عند كنزكم هذا ثلاثة خلفاء أبناء ثلاثة رجال كلهم ابن خليفة فيخرج المهدي إيه ما هذا الكنز؟ في كنز ذكرناه قبل من أشراط الساعة الصغرى يقتتل عليه الناس ولا ينجو من كل مئة إلا واحد ها. الذي عند نهر الفرات وقيل إنه كنز تحت الكعبة وقيل كنوز أخرى ذكرها بعض العلماء قيل الكنز يعني الخلافة أن كل واحد منهم يبغي يصير خليفة فيقتتل هؤلاء الثلاثة المهم أن المهدي إذا وقع الخلاف وصارت مثل الحرب الأهلية الناس يا جماعة ما عندنا حاكم ما عندنا خليفة ما عندنا أحد يضبط أمورنا أول ما يطلع المهدي يبايعها الناس جميعا خاصة لما يقصف بالجيش عن ثوبان رضي الله عنه قال يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم. الكنز تقدم أنه إما كنز الكعبة وقيل المنك وقيل كنز الفرات قال ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق ماذا تفعل الرايات السود إذا طلعت؟ تنصر المهدي المهدي يطلع لوحده الآن أبناء خليفة مدام ابن خليفة ويقتتل معناه كل واحد عنده جيش صح؟ ابن خليفة أكيد عنده جيش فيقول النبي صلى الله عليه وسلم المهدي هذا لما يرى المشاكل يترك المدينة كلها لهم ويقبل إلى مكة هؤلاء قد يختلفون في المدينة مدينة النبوية وقد يكون المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتتل في المدينة ليس مقصود المدينة هذه النبوية لا أي مدينة مثل ما جاء في الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم أنه يجتمع اليهود في مرجد يجتمع الروم في مرج مرجد قال فيخرج عليهم جيش من المدينة. قال بعض العلماء ليس المقصود بالمدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لأن جاء حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمدينة يومئذ خراب ليس فيها أحد كل الناس طلعوا, فيه طلعوا منها قالوا طيب أي مدينة يا جماعة مادم يقول بيخرج جيش من المدينة طيب المدينة خراب من وين يطلع قالوا إذا يخرج من مدينة دمشق هي أقرب مدينة إلى مرج دابق ممكن يخرج منها الجيش مثلا خاصة جاء في أحاديث أن الطائفة المنصورة الطائفة الناجية لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق قيل وين قالهم بالشام جاءت أحاديث تعضد هذا فلما يقول يا جماعة أن المهدي يخرج من المدينة إلى مكة ترى ليس شرطا أن تكون مدينة النبوية يمكن أي مدينة في العالم ما تدري يخرج أهم شيء إنها مدينة وليست بادية وليست قرية لا مدينة فيها ناس وله أتباع يخرج منها ويذهب إلى مكة يفر بدينه أترك لكم لمشاكل وأترك لكم كذا ثم تأتي الراياة السود لنصرته. أسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث قال صلى الله عليه وسلم تطلع الرايات السود من قبل المشرق ركز معي في الحديث كيف رتب يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ما هو اللي لا يصير إلى واحد الكنز قال ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق قال فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم طيب من منهم اللي يقتلونكم قتلا الرايات السود يبدأون يقاتلون هؤلاء اللي اختلفوا على الكنز اللي يقصل بينهم المهدي مع الرايات السود قال ثوبان ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج رواه بن ماجا هو صحيح كل الحديث اللي أسوقها عموماً صحيحة وسأسوق في الأخير بعض الحديث الضعيفة التي وردت عن المهدي أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم المهدي وجاءت الرايات السود بايعوه طيب يا جماعة لماذا اختاروا أن تكون الرايات سود وكيف نجمع بين فروجه في مكة ومجيء الرايات السود من خراسان ماذا نعني بفراسان المشرق خراسان تعني الفارس وخراسان تعني إيران باكستان الجمهوريات روسيا وهذه كلها تسمى خراسان طيب هو بيطلع في مكة اشدخل خراسان من الذي يأتي من خراسان المهدي ولا من الرايات السودة التي ماذا تفعل تنصرة والمهدي يكون في مكة إذن أولاك يسمعون بالمهدي أنه الآن في مكة فتأتي الرايات السود لأجل نصرتها طيب ولماذا طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو حبوا على الثلج قد يعني شيئا قد يعني شيئا بأن الرايات السود يكون في طريقها ثلج فتأتي عبر جبال قد يكون هذا موجودا حقيقة وقد يكون أيضا كلام ذكر بعض الشراح وقد يكون قول صلى الله عليه وسلم ولو حبوا على الثلج لاحظ ما قال كممكن كم يمثل بمثال ثاني أقرب للصحابة ولا مثل ليش عطوني شيء يصعب الحبو عليه على الشوك مثلا ما قال الحبو على الشوك أو أو الحجار أو الحرة أو أو الرماد مثلا أو الجمر ليش اختار الثلج مع أن الصحابة ما عندهم ثلج ليش اختار الثلج قد يدل هذا على ما ذكر بعض من تكلم على شرح الحديث ان أولئك أصلا يكون في طريقهم جبال تكون ثلج وأنهم قد يأتون من خلال الجبال قد يأتون من خلال الجبال طيب لماذا الراية التي يحملها المهدي تكون سوداء اللون هي راية النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير يؤيد بناس من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشيدون أركانه وتكون راياتهم سود أيضا وهو زي عليه الوقار لأن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء يقال لها العقاب لذلك يأتي هؤلاء برايات سود روى الحاكم بسند صحيح نبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم يخرج, في, يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها إذا مجيء المهدي يا جماعة يكون في فائدتين فائدة للدين وفائدة للدنيا ما هي فائدة الدين؟ أن يجمع الناس وينشر الحق وينصر المؤمنين ويقلب الجورة عدلا طيب وفائدة الدنيا تخرج الأرض نباتها وزرعها وجاء في بعض الحديث أن اللقحة من الغنم تكفي الفئام يعني الشات تكفي قبيلة يأكلونها وأن الجمع يأكلون الرمانة ويستغلون بقحفها الرمانة يجتمع عليها 15-20 يأكلونها وإذا خلصوا قلوبها واستظلوا تحتها بقحفها هذا جاء في بعض الحديث الثابتة وقد يكون هذا في زمن المهدي ثم قال صلى الله عليه وسلم ويعطي المال صحاحا أي تسوية بين الناس وتكثر الماشية هذا كله متى في زمن المهدي قال وتعظم الأمة تعظم الأمة ما المقصود بها إما تقوى شوكتها ويصول لها شأن أو أنها تكثر تكثر يسبح الناس آمنون يعني الآن حتى, حتى طبعا المهدي ذكرت لكم أنه يخرج وهو الذي يقود المسلمين في أي معركة الكبيرة التي بين الروم وتلك المعركة أصلا ما تقع إلا بعد ما يتسلط الروم فقد يكون المسلمون أنفسهم يعني قل نسلهم وبدأ الأمراض تنتشر فيهم وبدأ عدد المسلمين يقل فقال صلى الله عليه وسلم المهدي إذا خرج تعظم الأمة أصبح الناس يكثرون ويتناسلون يعيش سبعا أو ثمانيا ما هي العلامة اللي بعد المهدي على طول الدجال يعيش سبعا أو ثمانيا يعيش المهدي إلين يطلع الدجال والدجال يستمر في الناس أربعين يوم كسنة يوم كشهر يوم كجمعة سهر أيامك أيامكم يعني لما تحسبها تطلع قرابة سنة وشهرين تقريبا هذا نزوء فترة الدجال من يوم ينزل إلى أن يقتله من عيسى المهدي وقت وجود الدجال يوجد المهدي إلى أن ينزل عيسى ويقتل الدجال ويصلي وراء المهدي يصلي وراء المهدي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يأتي قال إن ينزل عيسى بن مريم وأنتم قد أقمتوا الصلاة إمامكم منكم فيأتي ليتأخر فيدفع عيسى يجعل يده بين كتفيها قل صلي أنت إلى آخر الحديث سيأتي بيانه بعد قليل وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم بعد المهدي ثم لا خير في الحياة بعده الآن المهدي بينزل يكون الناس في أمن يطلع الدجال يخرج عيسى عليه السلام يقتل, ال... يقتل الدجال يعيش عيسى والمهدي سنوات مع بعض طيب. ويكون الناس في أمن ورخاء وأمور و... كلها طيبة دين ودنيا ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه السلام ويموت المهدي والذي يظهر, اللي يظهر من هذا الحديث عيسى يموت قبل المهدي لماذا؟ لأنه قال في الحديث اقرأ الرواية ثم لا خيرا ثم لا خير في الحياة بعده ما دام لا خير في الحياة بعده ما دام عيسى موجود كيف يقول لا خير في الحياة أكيد أن عيسى يموت قبله فيعيش المهدي ثم يموت وهذا يدل أن بعد موت المهدي يظهر الشر والفتن مرة أخرى وعن علي رضي الله عنه قال لم قال صلى الله عليه وسلم لو يبقى من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا حديث أخرجه الإمام أحمد قال الشيخ مباز رحمه الله يقول أمر المهدي معلوم ولا فيه مستفيضة بل متواترة وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها وتواترها تواتر معنوي لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها واختلاف رواتها وألفاظها فهي بحق تدل على أن هذا الرجل الموعود به أمر ثابت وخروجه حق وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسني العلوي نسبة إلى علي والحسني لو كان نسبة الحسين كان إش يقول الحسيني قال وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان يخرج فيقيم الحق ويقضي على الظلم إلى آخره جاءت كثيرة جدا في المهدي هذه الأحاديث سأسوق لكم الآن أيها الأخوات قرابة العشرة أحاديث كلها نصوص تبين كيف, كيف يخرج المهدي وماذا كيف يتصرف مع الناس كيف يتعامل معهم هذه الاحاديث منها ما جاء فيه النص على المهدي يعني قال المهدي به النص ومنها ما جاء ذكر صفته مثل قوله يأتي في آخر الزمان خليفه يجتمع عليه الناس يملاها عدلا ما قال المهدي بس ذكر صفته نقول اذا ما تنطبق الا على المهدي ساذكر هنا بعض الاحاديث وهي كافيه في اظهار في اثبات ظهوره في آخر الزمان و خروج المهدي هو علامه من علامات الساعة عدد الأحاديث التي جاءت في المهدي قرابة الخمسين حديثا حتى بس إذا سمعت من يكذب تحتج عليه بهذا ترى في ناس من المشايخ الفضلاء كذبوا بخروج المهدي وحجتهم في هذا سيأتي بعد قليل ذكر بعض الأسماء ممن يعني طبعا أذكر الأسماء لا لهم لكن ذكروها في كتبهم لما تقرأ كتاب مثلا عن شراط الساعة ويذكر مؤلفه المهدي ثم يقول هذا ليس بصحيح إنما, يذك... إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم هداية تنتشر في الناس في آخر الزمان في الحقيقة أنه ينكر خروج المهدي طيب ولا حديث فلا يعني طبعا ذم العالم اللي قاله علمنا ضعا فوق روسنا وكون العالم أخطأ في مسألة لا يعني أنه يسقط لكن أذكر هذا حتى تتأكد أنت أن خارج لأن الآن مع البلبلة اللي حدثت وكل يوم فلان المهدي لا فلان ليس المهدي لا أنا رأيته طيب عطونا صورته طيب مدري إيش حتى لما يخرج واحد يعني يبالغ أو يفرط أو يفرط يقول لا أصلا ما في أحد اسمه مهدي وقال الكلام مهوب صحيح قال الشيخ فلان وفلان تستطيع أنك ترد عليك قل يا أخي فيه خمسين حديث كلها وردت في المهدي وآثار ثمانية وعشرين أثر ماذا نعني بالآثار كلام الصحابة أبن مسعود بن عباس أبي هريرة إلى آخره وذكر السفاريني وصديق حسن خان والحافظ الآبري أن أحاديث المهدي بلغت حد التواتر وقد ذكر قبل قليل الشيخ منباز أيضا أنها بلغت حد التواتر أنكر بعض العلماء يعني خروج المهدي بن خلدون مثلا أو خلدون ذكر هذا في المقدمة ذكر أن ما في أحد اسمه مهدي وأن هذا الكلام يعني ليس له حقيقة ثم ذكر في موضع آخر قال وقد جاءت أحاديث كثيرة في المهدي لكنها ضعيفة ثم قال واجتماعها يعني أن لذلك أصل إذن ابن خلدون ما هو بيجزم مئة في المئة أن مال حقيقة لأن قال اجتماعه يعني أن لذلك أصل أنه ممكن يخرج الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله أحمد أمير رحمه الله الشيخ الله بن زيدال محمود قاضي قطر سابقا رحمه الله محمد فريد وجدي ومجموعة أنكروا خروج المهدي بل واحد ألف كتاب وقال أنا من ذرية الحسن بن علي ولو خرج المهدي وقال ولو خرج واحد من ابناء عمي كذا قال وقال أنا المهدي لكنت أول من يكذبه ويقاتله طيب ليش يا شيخ ما دام إلى حديث ثابتة ليه؟ لماذا تنكر مثل هذا طيب حجة هؤلاء قالوا أن حديث المهدي لم ترد في الصحيحين طيب وكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وردت في الصحيحين يعني عدد أحاديث البخاري من غير المكرر 2066 عدد أحاديث مسلم من غير المكرر من غير المكرر يعني لما وفيه متفق عليه بين البخاري مسلم يعني يمكن لو, لو ترى من فرد به البخاري ومن به مسلم وتجمعه قد لا يصل يمكن إلى أربعة حديث تقريبا طيب هل هذا يعني كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم يخي مسلم دمام أحمد في 30 ألف حديث كلها حطها على جمب وقد روى حديث المادي الترمذي شوف كم حديث فيه النسائية بماجهة السنن المختلفة والمسانيد و... إلى غير ذلك كلها قد... والمعاجم كلها قد ورد فيها حديث كلها تسقطها على جمع فالمقصود أن مسلم مثلا كان يقول يقول أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح ثم يقول من هل مئة ألف حديث الصحيح انتقيت صحيح مسلم انتقى كتابه طيب وهل مسلم ذكر 3000 حديث طيب و97000 حديث هذه وين معقول المهدي ليس فيها فنعني ليس شرطا ان تكون كل حديث الوارده جاءت في الصحيحين كذلك قالوا لم يرد ذكره في القرآن طيب وكل شيء الدجال ذكر في القرآن ما ذكر هل يعني ان احنا نكذب النص على خروج الشمس من مشرقها جاء في القرآن لا قال يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا إيمانه قال بعض المفسرين المقصود به الشمس قلوجه من المشرق لكن لا يعني ان جاء النص عليه وكل شيء جماع ما ورد في القرآن بنكذبه قالوا لا لأن شأنه عظيم فلا بد أن يذكره في القرآن ليس كل شأن عظيم ذكره الله تعالى في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن وإيش ومثله معه والله عز جل ذكر قال أنه آت, آت نبيه الكتاب والحكمة علمه الكتاب والحكمة حكمة له السنة وقالوا إنه لو فتح الباب يعني لو قلنا إيه في مهدي لفتحنا الباب للدعاة بعض الناس أنه المهدي طيب بعض الناس ادعى أنه نبي بعد ننكر النبوة من الناس من ادعى أنه إله فرعون قالنا ربكم العلا خلاص نقول ما في رب يعني كل واحد ادعى شيء خطأ ننكر هذا الشيء نقول فيه مهدي واردة في حديث صحيحة وكون بعض الناس ادعى وأخطأ لا يعني أننا ننكره طيب أسوق لكم الآن الأحاديث التي وردت في المهدي يعني تعالوا نقرأها ونشرح بعض الغريب من الألفاظ ثم نأخذ يعني كيف سيكون خروجه وإيش قصة راية السود هذه عن نبي سعيد القدي رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث الغيث ما هو المطر؟ لذلك قال بعده قال تخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا ما المقصود بصحاحا ها لا إذا, إذا من غير عدد جاء في الحديث الثاني قال بغير عدد صحاحا إما بالتسوية وإما يعطي المال كاش ما هو يقول خلاصا تخذ غنم وبعها أنت عندنا ثياب فذهب وبعها لا يعطي كاش فلوس زي إما ذهبوا فضله إما مال ورقي ما, ما ندري قال وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حجاجا والحديث أورده في مسدرك الحاكم وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وفقه الذهبي الحديث الثاني عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل إيش يعني, يعني باختلاف من الناس ترى الأحاديث يفسر بعضها بعضا إيش يعني باختلاف من الناس؟ فتن وإيش؟ لا، وإيش الحرب اللي بتقع؟ الثلاثة ابناء, أبناء خليفة يختلف يعني إيش تتوقعون يعني بقوله اختلاف من الناس أنها حرب إيش اسمها؟ أهلية هذا مع أتباع وهذا مع أتباع وهذا مع أتباع حيث المهدي يضيق لا نقدر نصلي في المساجد ولا نقدر نفعل شيء جماعة إيش الحرب أترك لكم هذا وأذهبي لمكة فإذا ذهب إلى مكة اجتمع الناس عليه ووقع ما ووقع ما سيئته قال ابعث على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قصا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه سكن السماء, سكن السماء وساكن الأرض طيب يقسم المال صحاحا فقال له رجل ما صحاحا قال بالسوية بين الناس قال صلى الله عليه وسلم ويملأ الله قلوب أمة الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم عد حتى يأمر مناديا فينادي فيقول من اللي يأمر المهدي يأمر منادي ينادي فيقول من له في مال حاجة من له في مال حاجة يبدأ ينادي اللي يبغى فلوس اللي يبغى فلوس يا ناس اللي يبغى مال فما يقوم من الناس إلا رجل فيقول ائت السدّان من اللي يقول للثاني المهدي يقول للرجل تبغى فلوس قال نعم قال يأتي السدان يعني الخازن فقل إن المهدي إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا فيقول له أحثو من اللي يقول للثاني أحثو هنا السدان يقول للرجل إذا وصله أحيانا بعض الأحاديث يكون فيها لف لف يعني اختصار مثل, مثل قول الله تعالى وجاءت سيارة فأرسل واردهم فأدلدل وقال يا بشر هذا غلام اختصر ما قال فأدلى دلوه فتعلق يوسف في الدلو ثم سحبه ثم لما رأاه قال يا بشر هذا غلام لا اختصر خلاص معروف انه فعل كذا وكذا مثل ما اقول الواحد رحت المسجد والقيت درسي ورجعت اختصرت ما قلت له ركبت سيارتي وبعدين وجدت موقف ووقف وبعدين جيت وجلست على الكرسي وشغلنا المقرفون اشياء معروفة لا يحتاج ذكرها فيقول يقول الخازن لهذا الرجل احثو حتى اذا حجزه وابرزه يبدأ يحثو الحثو يكون باليدين يبدأ الرجل يشفعل يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع حتى إذا حجزه وأبرزه طيب ندمة الرجل بعد ما يجمعه ندمة وقال كنت أجشع أمة محمد صلى الله عليه وسلم نفسا أو, أو, أو, أو عجز عني ما, ما وسعه يعني كل الناس ولا واحد قال أبغى فلوس لا أنا ثم يترك المال لما يجمعه بيأخذه يبدأ يفكر طيب كل الناس ما واحد قال أبغى فلوس الله أنا طمع تدري أبتركه إذا تركه, إذا تركه قال فيرده فلا يقبل منه فيقال له خذه إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه السدان هذا يقول له خذه يقول ما أبغى يقول خذه مداما نحن عطيناك إياه لا يمكن يرجع إلى أموالنا أبدا من كثر المال قال فيكون كذلك سبع سنين أو ثماني سنين أو تسع سنين إيش اللي يكون كذلك المهدي يكون كذلك يعني يوزع الفلوس على الناس ويعدل بينهم ثم لا خير في العيش بعده أو قال ثم لا خير في الحياة بعده حديث صحيح طيب عن علي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت وصلحه الله في ليلة كما في المسلم بسند صحيح وقول صلى الله عليه وسلم يسلحه الله في ليلة ما معناه يا جماعة؟ هل معناه أنه يكون فاسق ويستقيم على الدين؟ ها؟ طيب يا جماعة لو قلت نعم الآن الرجل سيصبح قائد على طول صح؟ يعني الناس يبايعونه ويصبح خليفة مباشرة صح أو لا؟ الخليفة لا بد يكون يعرف يتكلم مع الناس لا بد يكون عنده علم حتى يقدر أن يصلح بين الناس ويفض خصوماته سيقود جيش جيش عظيم يقاتل تسعمائة وستين رومي لا بد يكون عنده قدرة على القتال لو جايك واحد فاسق ويشرب خمر ويفعل معاصي ثم بات الليل وأصبحه ملتزم يصلح يصير قائد للناس لا بد تطلب العلم جاك ناس متخاصمين جاك أنت الخليفة الآن ما أنت بأي واحد انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلحه الله في ليلة معنى يصلحه في ليلة لعل المراد بذلك أن الله يصلحه للخلافة أي يهيئه للخلافة زين ويوفقه ويلهمه ويرشده بعدها لم يكن كذلك يعني هو كان يرى رجل العادي بعدين في الليل قاعد يفكر قال طيب يا جماعة الآن إيش نهايتها الظلم اللي واقع إيش نهايتها الفساد اللي واقع الحرب الأهلية هذه إيش نهايتها تدري لماذا ما أطلع المكه بس وأتعبد يبدأ يتخل قرار معين أتعبد وإن شاء الله تعالى يعني يكون لي أتباع ويكون بيننا تعاون على الخير وأبقى في مكة يبدأ الرجل يتخذ قرارا معينا يصلحه الله للخلافة يهيئه يلهمه يرشده بعد أن لم يكن كذلك وقال بعضها للعلم قال القاري في المرقات قال أن يصلح أمره ويرفع قدره في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة من الليل يعني يكون معروف عند الناس أن فلان طالب علم لكنه عادي أو في ناس ما يعرفونه أو وسائل الإعلام ما أبرزته مثلا ثم في ليلة واحدة يحصل شيء يبرز ويخرج للناس فإذا خرج المكة صار الناس يعرفونه ويتفق على خلافة أهل الحل والعقد فيها وهذا معناه قطعا أن المهدي لن يعرف نفسه أنه المهدي حتى يبيعه الناس وليس قطعا يبطالب للخلافة ولا يظن أنه أهل لها المهدي ترى يا جماعة ما يطلع وينشر في الإنترنت أنا ترى المهدي يبايعوني ورسلوا لي إيميلات تؤيدوني فيها لا ما يدعو الناس إليه بدليل أنه يهرب في مكة يبدأ الناس يلزمونه بالبيعة حتى يبايع له بين الركن والمقام وهو كاره طيب بعد ما يبايع له تأتي بعد ذلك الأبدال من كل مكان ويبايعون على ما هو عليه أسأل الله لي ولكم توفيق والسداد وأن يجمع أمر هذه الأمة وأن يسلح حال هذه الأمة والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على رسول الله و...